وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث فوصفه بأنه محكم في علة آيات وأنه احكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير ومعنى ذلك أنه في غاية الإحكام ونهاية الانتظام فأخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف وأوامره كلها خير وبركة وصلاح ونواهيه متعلقة بالشرور والأضرار والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة فهذا إحكامه ووصفه وصفه بأنه متشابه ووصفه بأنه متشابه في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها أي متشابها في الحسن والصدق والحق ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول المطهره للقلوب المصلحة للأحوال فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني وصفه بأنه بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فهنا وصف وصفه بأن بعضه هكذا وبعضه هكذا وأن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكما ويقولون كل من عند ربنا أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه فما اشتبه منه في موضع فسره الموضع الآخر المحكم فحصل العلم وزال الإشكال ولهذا النوع امثله منها ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء فإذا اشتبهت على من ظن به خلاف الحكمة وأن هدايته وإضلاله يكون جزافا لغير سبب وضحت, وضحت هذا الإطلاق الآيات الأخرى الدالة على أن هدايته لها أن هدايته لها أسباب يفعلها العبد ويتصف بها مثل قوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وأن إضلاله لعبده لها أسباب من العبد وهو توليه للشيطان فريق هدا وفريق حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم وإذا اشتبهت على الجبري الذي يرى أن أفعال العباد مجبورون عليها بينتها الآيات الأخر الكثيرة الدالة على أن الله لم يجبر العباد وأن أعمالهم واقعة باختيارهم وقدرتهم وأضافها إليهم في آيات غير منحصره كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال إلى العباد حسنها وسيئها إذا اشتبهت على القدرية النفاه وظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله وقدره وأن الله ما شاءها منهم ولا قدرها تليت عليه الآيات الكثيرة الصريحة بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان من لكل شيء من الأعيان والأعمال والأوصاف وأن الله خالق كل شيء ومن ذلك أعمال العباد وأن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقيل للطائفتين إن الآيات والنصوص كلها حق ويجب على كل مسلم تصديقها والإيمان بها كلها وأنها لا تتنافى فهي واقعة منهم وبقدرتهم وإرادتهم والله تعالى خالقهم وخلق قدرتهم وإرادتهم وما أجمل في بعض الآيات فسرت آيات أخر وما لم يتوضح في موضع توضح في موضع آخر وما كان معروفا بين الناس وورد فيه القرآن امرا أو نهيا كالصلاة والزكاة والزنا والظلم ولم يفصله فليس مجملا لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون وحالهم على ما كانوا به متلبسين فليس فيه إشكال بوجه والله أعلم الحمد لله رب العالمين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 لطالب العلم ومفيدة أيضا للمسلم عموما الذي يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وخاصة في هذا الزمان الذي يلبس فيه على عوام الناس وجهالهم بإثارة شبهات وإراد أمور يثيرها أهل الزير ابتغاء الفتنة ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون على علم بهذا الأصل الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وأن يجعله قاعدة له وأن يكون في ضوء هذا الأصل أن تكون في ضوء هذا الأصل قواعد الدين واصوله وتوابته وأركانه ودعائمه ثابته في قلبه راسخة في نفسه لا يقبل أن يشككه فيها مشكك أو أن يلبس عليه فيها ملبس وإذا جاءه بشيء من المتشابه رده إلى المحكم الثابت الراسخ في قلبه المبني على الآيات البينات والنصوص المحكمات من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا فإن من المفيد جدا لطالب العلم والمسلم أن يعرف هذه الأوصاف للقرآن الكريم وأن يعرف هذه الاعتبارات لهذه الأوصاف حتى يكون على بينة ومعرفة بكتاب الله سبحانه وتعالى ولهذا فهذه تعد قاعدة عظيمة ومفيدة جدا وأما تطبيقاتها ثباب واسع والشيخ رحمه الله تعالى ضرب بعض الأمثلة الموضحه لذلك وسأذكر أيضا بعض الأمثلة التي توضح وتجلي المقصود من هذه القاعدة العظيمة قال رحمه الله القرآن كله محكم باعتبار وكله متشابه باعتبار وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث هذه ثلاث اعتبارات هذه ثلاث اعتبارات للقرآن الكريم الأول منها وصفه كله بأنه محكم وصفه كله بأنه محكم كتاب أحكمت آياته أي آياته كلها فهذه صفة للقرآن كاملا بجميع سوره وآياته فالقرآن من أوله إلى آخره كتاب محكم والإحكام صفة للقرآن كاملا بهذا وصفه الله سبحانه وتعالى وبهذا نعت آياته قال وبهذا نعت آياته قال كتاب أحكمت آياته وهذا يسميه العلماء إحكام عام إحكام عام أي شامل للقرآن كله بجميع صوره وآياته إذ القرآن كله محكم ومعنى الإحكام هنا أي الإتقان كتاب محكم أي كتاب متقن في أخباره لأنها كلها صدق وحق وفي أوامره لأنها كلها عدل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر فهو كتاب كله محكم ليس فيه خبر إلا وهو صادق وليس فيه أمر إلا وهو عدل لا يخرج شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى عن هذا الأصل لا يخرج شيء من كتاب الله عز وجل عن هذا الأصل فهو كتاب محكم من أوله إلى آخره ومشتمل على أخبار وأخباره كلها صدق وهذا من إحكامه في أخباره ومستمل على اوامر ونواهي مستمل على أوامر ونواهي والأوامر والنواهي في كتاب الله سبحانه وتعالى كلها عدل وهذا من إحكامه فهو محكم في أخباره لأن أخباره كلها صدق ومحكم في أوامره ونواهيه لأنها كلها عدل وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة أو كلمات قراءتان ربك صدقا وعدلا صدقا أي في الأخبار وعدلا أي في الأوامر فالقرآن كله تام متقن في هذين الجانبين جانب الأوامر والنواهي وجانب الأخبار فهو كتاب محكم هذا ومعنى معنى الإحكام الذي هو وصف عام للقرآن كله وصف عام للقرآن كله وليس في القرآن آية واحدة أو سورة واحدة خارجة عن هذا لأن هذا وصف للقرآن كاملا كتاب الله سبحانه وتعالى كله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 فهذا إحكامه هذا هو المراد بإحكامه أي أنه متقن متقن في الجانبين الذين أشار لهما رحمه الله جانب الأخبار فكلها صدق وجانب الأوامر والنواهي فكلها عدل لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر أوامره كلها متعلقة بالخيرات والمصالح والمنافع ونواهيه كلها متعلقة بالشرور والأضرار لا ينهى, إلا لا ينهى عن شيء إلا وفيه شر وضر على العباد ولهذا يذكر أن عربيا قيل له بما عرفت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما وجدته أمر بشيء وقال العقل ليته لم يأمر به ولا وجدته نهى عن شيء وقال العقل ليته لم ينهى عنه لأن أوامره كلها خير وبركة وصلاح ونفع وسعادة وفلاح في الدنيا والآخرة ونواهيه كلها شرور لا ينهى إلا عن شر لا ينهى إلا عن مضرات وعن أمور مهلكات للعبد في الدنيا والآخرة فهذا كله من إحكام كتاب الله عز وجل كتاب أحكمت آياته أي أتقنت فهو في غاية الإتقان وتمام الجودة وكمال الحسن في أخباره وفي أوامره ونواهيه هذا الاحكام العام الذي وصف الله سبحانه وتعالى به القرآن في غير ما آية ثم الأمر الآخر وصف القرآن كاملا بأنه متشابه كما أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن كاملا بأنه محكم وصفه جل وعلا في آت أخرى بأنه كاملا متسابه بأن القرآن كاملا متسابه والتسابه هنا المراد به التسابه العام ومعنى العام أي المتناول والشامل للقرآن كله فالقرآن كله متشابه قال الله سبحانه وتعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها كتابا متشابها قوله متشابه هذه صفة للقرآن كله فالقرآن كله من أول آية فيه لاخر آخر آية متشابه ولا تعارض بين وصف القرآن كله بأنه محكم وأنه كله متشابه إذا عرفنا المراد بالإحكام العام والتشابه العام ونحن عرفنا أن المراد بالإحكام العام هو الإتقان أنه كتاب متقن في أخباره وفي أوامره ونواهيه والمراد بالتشابه الذي هو وصف عام للقرآن المراد به التجانس والتماثل وعدم التعارض والتناقض كتابا متشابها أي متجانسا متماثلا يؤيد بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض ويعضد بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا هذا معنى التشابه هذا معنى التشابه في الذي وصفة للقرآن كاملا آيات متشابهة أي متجانسة كلها حق ليس فيه تعارض ولا تناقض لا في الأخبار ولا في الأوامر والنواهي بل هو كتاب متشابه أي متجانس متماثل يؤيد بعضه بعضا وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا القرآن ليس فيه اختلاف لانه متشابه وقال جل وعلا لا يأتي الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد هذا تشابه القرآن تشابه أنه متجانس متماثل متوائم يؤيد بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض وليس فيه تعارض أو تناقض أو تضارب أو تضاد أو نحو ذلك من المعاني فالقرآن بعيد عن ذلك كله قال رحمه الله أي متشابها في الحسن والصدق والحق ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول المطهرة للقلوب المصلحة للأحوال فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه احسن المعاني هذا معنى التشابه العام وبمعرفتنا للاحكام العام الذي وصف للقرآن كله وللتشابه العام الذي وصف للقرآن كله ندرك أن ليس بين الأمرين تعارض لانه لما كان كله محكم لما كان كله محكم اي متقن تمام الاتقان صار كله متشابها أي كله متجانسا يشهد بعضه لبعض ويؤيد بعضه بعضا ولهذا ليس هناك تعارض بين وصف القرآن كله بأنه محكم ووصفه كله بأنه متشابه فالمراد بالإحكام هنا الإحكام العام والمراد بالتشابه, بالتشابه هنا التشابه العام إذا وضح لنا هذا ننتقل إلى الاعتبار الثالث وهو وصف بعض القرآن بأنه محكم وصف بعضه بأنه متشابه وهذا أمر مختلف عن الإحكام العام والتشابه العام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 وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا اولو الألباب اللهم اجعلنا من اولي الألباب هذه الآية الكريمة وصف الله سبحانه وتعالى فيها بعض القرآن بأنه محكم وصف بعضه بأنه متشابه والاحكام هنا والتشابه خاص الاحكام والتشابه هنا خاص ليس هو الاحكام العام الذي وصف للقرآن كله وليس هو أيضا التشابه العام الذي وصف للقرآن كله وإنما هذا احكام خاص بعض اياته محكمات وبعض آياته متشابهات ما معنى ذلك بعض آيات القرآن محكمات ما المراد بكونها محكمات الآن عندنا معنى آخر غير المعنى الأول الذي هو الإحكام العام الذي وصف للقرآن كله بعض بعض آيات القرآن محكمات أي ظاهرة بينه من حيث الأخبار الخبر فيها ظاهر بين لا خفاء فيه واضح لكل أحد ومن حيث الأوامر أيضا أوامر بينة واضحة لا خفاء فيها على أحد فمن القرآن آيات محكمات أي آيات واضحات ظاهرات بينات الدلالات ليس فيها خفاء هذا معنى الإحكام الذي وصف لبعض آي القرآن مثلا في جانب الأخبار عندما يقرأ كل مسلم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هذا خبر هل فيه خفاء الذي يقرا شهر رمضان يعرف معنى شهر رمضان انزل فيه القرآن يعرف معنى انزل ويعرف ما هو القران فواضح خبر واضح خبر واضح محكم ليس فيه اشتباه ليس فيه اشتباه وليس فيه التباس وليس فيه خفاء بل هو خبر واضح أيضا لما نأتي إلى جانب الأوامر ويقرأ المسلم قول الله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا الوالدان معروفان والإحسان معروف فهو أمر محكم أي بين واضح ليس فيه اشتباه ولا التباس فالقرآن منه آيات محكمات أي محكمات في جانب الاخبار وفي جانب الأوامر والنواهي والمراد بكونها محكمات أي واضحات بينات ليس فيها خفاء ولا التباس ولا اشتباه هذا معنى قوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب وهذا يجب أن ننتبه له هن أم الكتاب جعل الله سبحانه وتعالى الآيات المحكمات أما للكتاب أي أصلا ومرجعا وعمده بمعنى أن كل ما جاء في القرآن من آيات قد تشتبه علينا أو تلتبس على بعضنا ستعاد إلى الأم وإلى الأصل وترجع إلى الأصل وهي الآيات المحكمات وهذه طريقة أهل العلم بالله عز وجل وبكتابه إذا التبست عليهم آية أو اشتبه عليهم حكم في القرآن الكريم أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أعادوه إلى ماذا؟ أعادوه إلى المحكم لا يتبعون المتشابه وإذا تشابه عليهم أمر لم يتبعوه وإنما أرجعوه وأعادوه إلى الأصل وهو المحكم ولهذا يجب أن ننتبه إلى قول ربنا سبحانه وتعالى هن أم الكتاب يعني الآيات المحكمات الآيات المحكمات جعلهن الله سبحانه وتعالى اما للكتاب أي أصلا له وعمده ومرجعا بمعنى أنه إذا التبس عليك حكم أو اشتبهت عليك مسألة أو لم يتبين لك معنى آية فأرجعها إلى الآيات المحكمات الواضحات التي جعلها الله سبحانه وتعالى أماً للكتاب قال هن أم الكتاب وأخر متشابهات اخروا متشابهات أي آيات أخرى في القرآن متشابهة ما المراد بالتشابه هنا؟ ليس هو المراد ليس المراد بالتشابه هنا التشابه الذي مر معنا في قوله سبحانه وتعالى كتابا متشابها ذاك وصف للقرآن كله أما هذا فوصف لبعض آيات القرآن والمراد بالتشابه بالتشابه هنا خفاء المعنى وعدم ظهوره لكل أحد فالتشابه هو الاشتباه والالتباس وخفاء المعنى وعدم ظهوره لكل أحد منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات اي فيها اشتباه ليس الأمر ظاهر فيها كالمحكم ليس الأمر فيها ظاهرا كالمحكم وإذا قال قائل لما كان بعض القرآن متشابها أي خفي المعنى ليميز الله سبحانه وتعالى عباده ولهذا انقسم العباد مع المتشابه إلى قسمين قسم أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم ومدحهم وهم الراسخون في العلم وهم الذين يقولون كل من عند ربنا ويرجعون المتشابه إلى المحكم وقسم اعاذنا الله عز وجل جميعا من سبيلهم وهم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله فجعل الله سبحانه وتعالى بعض آي القرآن متشابهات امتحانا للعباد ليظهر الصادق من الكاذب والمحق من المبطل والمؤمن من غيره لأن المؤمن مدحه الله أهل العلم والإيمان مدحهم الله عز وجل بأنهم يقولون كل من عند ربنا و يرجعون ما تشابه من القرآن عليهم إلى ما أحكم فيصبح كله محكما لأن إذا أرجع المتشابه إلى المحكم إذا أرجعت المتشابه إلى المحكم ماذا أصبح شأن المتشابه؟ محكما اتضح لك لأن التشابه الذي في الآيات إذا أرجعت إلى المحكم زال التشابه الذي فيها ولهذا يسمي العلماء التشابه الذي في بعض الآيات يسمونه تشابها نسبيا ليس تشابها مطلقا ليس في القرآن ما معناه متشابه تشابها مطلقا أي لا يتبين لكل أحد ولا يظهر لكل أحد ليس في القرآن كلام غير مفهوم المعنى مطلقا هذا لا يوجد لكن فيه تشابه نسبي ولهذا قال الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعني الراسخون في العلم يعلمون تاويل المتشابه ويصبح عندهم محكما لأنهم أعادوه إلى الآيات المحكمات التي هن أم الكتاب فإذا القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أي ومنه آيات متشابهات والمراد بالتشابه الخفاء وعدم ظهور المعنى وعدم بيانه وهذا أمر, وهذا أمر كما بينت نسبي ليس تشابها مطلقا بحيث أنه لا أحد يفهم معنى وإنما هو تشابه نسبي يخفى على بعض الناس لكن الراسخين في العلم يعلمون تأويله أي يعلمون معناه يعلمون تأويله أي يعلمون معناه يقول الشيخ فهنا وصفه أي في قوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فهنا وصفه بأن بعضه هكذا وبعضه هكذا أي بعضه محكم وبعضه متشابه وأن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكما يصير كله أي القرآن محكما عند الراسخين يصير أي القرآن عند الراسخين في العلم كله محكما أي ليس فيه امرا متشابها ولهذا قال مجاهد عرضت القرآن كله على ابن عباس آية آية أقفوا عند كل آية وأسأله عن معناها وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن نفسه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويل الذين يعلمون تأويلة ف فوالله جل وعلا وصف الراسخين بالعلم بأنهم يعلمون تأويل القرآن قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أي الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه بمعنى أنه, لا بمعنى أنه ما كان فيه من تشابه يزون عن الراسخين بالعلم الراسخين في العلم بكتاب الله عز وجل وشرعه ودينه لأنهم يعيدون ما تشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكما يصير كله عندهم محكما أي لا تشابها فيه وليس في, في أي شيء من آياته خفاء عليهم من حيث المعنى قال ويقولون كل من عند ربنا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 كل مسلم بالعناية بها لأن هذه الآية تعد أصلا في دفع الباطل وإذا كنت على فهم لهذه الآية الكريمة أخي المسلم إذا كنت على فهم لهذه الآية الكريمة وعلى دراية بمعناها أصبح عندك بإذن الله تبارك وتعالى سلاح ترد به على أهل الباطل الذين يشوشون على الناس في عقائدهم وعباداتهم ويسعون في نشر البدع والضلالات فإذا كنت على معرفة بهذه الآية ومعرفة بمعناها أصبح عندك بإذن الله تبارك وتعالى سلاحا نافعا مفيدا لك في رد ضلال هؤلاء وتستطيع رده ردا مجملا في ضوء هذه الآية أما الرد التفصيلي على أهل البدع وأهل الضلال وأهل الشبهات هذا عند أهل العلم الراسخين هم الذين يتولون تفنيد شبهات أهل الباطل شبهة شبهة ويتوسعون في بيان وجوه بطلانها هذا أمر عند أهل العلم الراسخين لكن, لكن كل مسلم يستطيع في ضوء هذه الآية أن يرد ردا مجملا على كل صاحب باطل على كل صاحب باطل وهذه المسألة مستعيلا بالله تبارك وتعالى سأوضحها توضيحا بينا واضحا حتى نسير جميعا في جادة واضحة نسلم فيها من شبهات أهل الباطل وتلبسات أهل الضلال وما أكثرها ولا سيما في هذا الزمن فهذه الآية أصل مهم وأصل عظيم وشيخ الإسلام محمد بن عدوهاب رحمه الله تعالى بنى عليها كتابه العظيم كشف الشبهات بنى عليها كتابه العظيم كشف الشبهات وبين كيف أن المسلم وإن كان قليل العلم يسير البضاعة في نصوص الكتاب والسنة يستطيع بمثل هذه الأصول والقواعد العظيمة أن يرد شبهة كل مبطل وظلال كل مضل ردا مجملا عاما لكن متى يتسنى لك ذلك لأن هناك مرحله قبل هذه المرحلة يعني قبل أن ترد عليه بهذا الأصل الذي دلت عليه الآية هناك مرحلة بد أن تعنى بها ألا وهي أن تكون أيها المسلم على معرفة بالعقيدة الصحيحة بالدليل تعرف العقيدة الصحيحة بالدليل من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في باب العبادة وباب الأسماء والصفات و أبواب الاعتقاد الأخرى تعرف العقيدة بالدليل من الكتاب والسنة من خلال ضبط متن من المتون المختصرة التي كتبها اهل العلم في بيان الاعتقاد ثم بعد ذلك لو قدر أن ملبسا أو مبطلا عرض عليك شبهة لا تدري مخرجها من مدخلها ولا تدري وجه ردها ترد عليه بهذه الآية المحكمة التي تجل لك الموضوع وتدفع باطل المبطدين وكما يقال بالمثال يتضح المقال من الأصول الراسخة عند كل مسلم بل هو أصل الأصولي وآثاثها أن العبادة حق لمن؟ لله سبحانه وتعالى لا شريك له سبحانه وتعالى في ذلك وهذا الأصل ثابت عند المسلم ثابت عند المسلم بدلائل كثيره وحجج وثيرة في القران والسنه اقرا في تثبيت هذا الأصل قوله تعالى واعبد الله ولا تشرك به شيئا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وما أمر الا ليعبد الله مخلصين له الدين الا لله الدين الخالص قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض آيات كثيرة تثبت هذا الأصل وترسخه وتبين أن العباده حق لله سبحانه وتعالى وأنه لا يجعل مع الله سبحانه وتعالى فيها شريك هذا محكم هذا هذه الآيات التي تلوت عليكم بعضها آيات محكمات توضح أصل الأصول وأساس الأسس وهو أن العبادة حق لله سبحانه وتعالى فيجب أن يكون هذا الأصل ثابتا مستقرا في قلب المسلم وأن العبادة حق لله ويعرف أن العبادة هي الدعاء الذبح النذر الركوع السجود الخوف الرجاء هذه كلها عبادات وهذه كلها حق لله سبحانه وتعالى لا يجعل مع الله جل وعلا شريك فيها لا يجعل مع الله شريك فيها وصلنا إلى هذا الحد ورسخ عندنا هذا الأصل ثم بلي أحد الناس بمبطل من المبطلين وملبس من هؤلاء الملبسين ثم جاء وبدأ يدخل عليه ببعض الآيات التي يشبه عليه من خلالها قال له مثلا الله سبحانه وتعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا تؤمن بمكانة الأولية ومنزلة الأولية والله سبحانه وتعالى اثنى على الأولية وجاءت النصوص الأخرى تدل على أن الاولياء يشفعون وأن الأنبياء يشفعون وأن لهم مكانه وجاها عند الله سبحانه وتعالى ومنزله عظيمة عند الله تبارك وتعالى فماذا يضيرك لو أنك استنجدت بولي والتجأت إليه وطلبت منه أن يكون لك شفيعا وطلبت منه أن يكون لك وسيلة عند الله عز وجل وطلبت وطلبت ثم دخل على الإنسان من هذا الباب ويريد أن يوقعه بمثل هذا الاشتباه في الشرك الصراح وصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى والتعلق بالمقبورين والاستنجاد بهم وإنزال الحاجات بهم ولذا ترى عددا من الناس صرعى ترى عددا من الناس صرعا لسبهات أهل الباطل الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم إن أخوف ما أخاف على أمتي من الأئمة المظلين ترهم صرعا عند القبور يقف خاشئا باكيا متذللا ويقول لصاحب القبر الميت الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره يقف عند القبر باكيا خاشئا متذللا ويقول مناجيا صاحب القبر إن لم تأخذ بيدي من الذي يأخذ بيدي إن لم تنقذني من الذي ينقذني إن لم تكن على يديك نجاتي من الذي يكون عليه نجاتي ويبكي خاشئا عند القبر طامعا راجيا سائلا متذللا بسبب انه اصبح صريعا لشبهات اهل الضلال واهل الباطل ائمه السوء الذين قال عنهم عليه الصلاه والسلام ان اخوف ما اخاف على امتي الائمه المضلين فدخلوا على الجهال وعلى العوام من هذا الباب وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة فتنوا العوام وفتنوا الجهال ووقعون في الشرك بالله وبالعبادة الصريحة لغير الله سبحانه وتعالى ثم مزيدا في التلبيس والاظلال قالوا هذا توسل وهذه شفاعة هؤلاء وسيلة لنا عند الله هؤلاء شفعاؤنا عند الله فرجعوا إلى عين فعل المشركين الأول الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وفي الآيàة الأخرى قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى رجعوا إلى عمل المشركين الأولين ولهذا بعضهم إذا قام يصلي إذا قام يصلي لا يخشع في صلاته ولا يبكي مثل ما يبكي عند قبري من يزعم أنه ولي أو يدعى أنه من أولياء الله تبارك وتعالى ولم يقف الأمر عند هذا الحد أصبح يوجد في من هو منتسب للإسلام من يسجد مستقبلا القبر من كل جهاته ومن يذبح للقبر ومن يدعو صاحب القبر ويطلب منه حاجاته من ولد أو صحة أو عافية أو هداية أو غير ذلك فإذا جاء مبطل وقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أما تعرف مكانة الأولياء أما تعرف قدر الأولياء الأولياء كذا والأولياء كذا فكيف يرد عليه تقول له يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران في أوائلها هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات منه آيات محكمات انظر واقرأ عليه بعض الآيات المحكمة اعبد الله ولا تشرك به شيئا وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلة قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم له من ظهير اقرأ عليه هذه الآيات المحكمات وقل هذه أم لكتاب الله سبحانه وتعالى وهي توضح لنا أن العبادة حق لله تبارك وتعالى وهذا الذي تقرأه علي في هذه الآية هو داخل في قوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هذا شيء متشابه فهو التفصيل عند أهل العلم أما أنا فمع هذا المحكم البين لا أعبد الا الله ولا أدعو إلا الله ولا أسأل إلا الله ولا أستغيث إلا بالله ولا أطلب المدد والعون إلا من الله ولا أصرف شيئا من العبادة إلا لله تبارك وتعالى هذا أمر محكم لا ينبغي أن يخرج عنه المسلم قيد أنملة لأنه إذا خرج دخل في سبيل أهل الزير. وخرج من الاعتقاد الصحيح إلى عقائد أهل الباطل والضلال وتسرك الأجوبة التفصيلية على مثل هذه الشبه إلى أهل العلم الراسخين لكن المسلم العادي يرد ردا مجملا بمثل هذا ويقول أنا مع الآيات المحكمات وعبادتي لن أصرفها إلا لله سبحانه وتعالى أما أن تقول لي حق الأولياء ومكانة الأولياء وغير ذلك من الأمور التي تريد أن تشبه, في من تشبه علي من خلالها في هذا الأصل فأنا لن اتزحزح عن هذا المحكم البين ولن أصرف شيئا من العبادة إلا لله تبارك وتعالى وهكذا بقية الأمور وبقية أصول الإيمان وثوابت الدين تكون عندك راسخة ثابتة بآيات محكمات ونصوص واضحات وإذا شبه عليك مشبه أو لبس عليك ملبس في ذلك فإنك تعيد ذلك إلى المحكم الواضح البين من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه وبهذه المناسبة أقدم نصيحة, نصيحة غالية وثمينة وأرجو أن يكون لهذه انتشارا لعلها تعالج إشكالاً عم وطم وانتشر في كثير من الأصقاع وراج في عدد من البقاع. ألا وهي أننا يجب أن ندرك أن أخطر شيء على الإطلاق وأضره على الإنسان في دنياه واخراه الشرك بالله عز وجل. فليس هناك أخطر من الشرك. فوأظلم الظلم وأكبر الموبقات وأعظم الكبائر وأعظم الذنوب وأخطرها قال الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قالها في موضعين من سورة النساء وقال جل وعلا إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح من مكان سحيق وقال جل وعلا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين أي المشركين المراد بالظلم هنا الشرك فما للظالمين من نصير وقال جل وعلا والكافرون هم الظالمون والايات في هذا المعنى كثيره جدا ولهذا يجب أن يكون أشد شيء نخاف منه في هذه الحياة الشرك بالله وأن يكون خوفنا من واتقاؤنا له ومحاذرتنا من العقوع فيه أشد من أي أمر آخر وانظر ذلك في دعوة إمام الحنفاء خليل الرحمن الذي حطم الأصنام بيده وكسرها بيده قال عليه السلام في دعائه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس هكذا قال إمام الحنفاء رب إنهن أضللن كثيرا من الناس قال إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلا بعد إبراهيم إذا كان إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال في دعاءه واجلبني وبني أن نعبد الأصنام ولهذا يجب علينا جميعا أن نكون في خوفنا من الشرك أو يكون خوفنا من الشرك أشد الخوف وأن يكون وأن, وأن خافه أشد شيء، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي فالشرك أعظم ذنب وأكبر جرم ولهذا ليكن أمره عندك بينا محكما واضحا تعرف ما هو الشرك وأنه تسويه غير الله بالله في خصائصه أو في حقوقه فمن سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله أو في شيء من حقوق الله تبارك وتعالى كان مشركا بالله سبحانه وتعالى ولهذا احذر ثم احذر ثم احذر أن تبتلى بملبس مظل يفتنك عن هذا الأصل ويظلك عن هذه الجادة ويزين لك أمورا هي من الشرك بالله سبحانه وتعالى وإما أن, إما أن يسمي لك الشرك توسلا أو يسميه شفاعة أو يسمي ذلك تعظيما للأولياء وقياما بحقوقهم ومعرفة بزاههم أو, أو غير ذلك من الأمور أو يأتيك بآية هي من المشتبهات أو يأتيك بحديث موضوع أو ضعيف أو من الأحاديث الواهيات أو يأتيك بقصة مخترعة وشيء من الأخبار الموضوعات وما أكثرها ولهذا تجد بعض الناس انحرف إلى الشرك بسبب قصه والعياذ بالله ويقولون قبر فلان ترياق المجربين الذي عند مشكلة وعند مصيبة عند مرض عنده عقم عند كذا يجرب ترياق المجربين فلان جرب وفلان جرب وفلان جربت اذهب وجرب التجربة يقولون اكبر برهان وكذبوا اكبر برهان القرآن الكريم والتجارب منها ما هو صادق ومنها ما هو كاذب منها ما تطلع بنتيجة صحيحة ومنها ما تكون نتائجها فاسدة اكبر برهان القرآن الكريم وسنه النبي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا بعضهم يتنادون ينادون المريضة والذي عنده مشكلة يقول اذا بلا قبر فلان جرب ترياق المجربين فلان جرب وفلان جربت وعلان جرب واستفادوا فلان, فلان كان عقيم وأنجب فلان كانت مريضة وشفيت اذهب وجرب ثم يذهب ويبيع دينه وقد يكون ثمة شيء من الاستدراج قد يشفى مريض وقد يزول عقم وماذا قد يكون استدراجا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فهذه التجارب ليست الحجه الحجة هي البرهان ولهذا كم من اناس فتنوا وصدوا عن دين الله وصرفوا عن التوحيد الخالص وأوقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى إما ب آية ما مشتبه معناها على بعض الناس فيلبسون بالاشتباه ويتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة أو بأحاديث موضوعة على النبي عليه الصلاة والسلام أحد الوضاعين الكذابين المجرمين كذب على نبينا عليه الصلاة والسلام حديثا وراجع على بعض العوام وراجع على بعض العوام قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اعتقدت في حجر نفعك امام الحنفاء وداعيه التوحيد والذي حارب الشرك اشد محاربه ينسبون اليه مثل هذا الكلام الباطل عياذا بالله لو اعتقدت في في في, في حجر نفعك ثم العام إذا قيل له قال صلى الله عليه وسلم لو اعتقدت في حجر نفعك وأتي له ببعض التلبيسات ذهب إلى الحجارة واصبح يتمسح بها ويطلب منها حاجاته وطلباته وينسبون ذلك إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فباب الاشتباه والمتشابه هذا باب دخل منه أهل الباطل على العوام والجهال وأظلوهم به عن سواء السبيل ولهذا ينبغي على المسلم أن يعرف عقيدة واضحة من الآيات المحكمات في كتاب الله عز وجل والأمور المشتبه التي يثيرها بعض الناس يترك بيانها لأهل العلم الراسخين ويبقى هو محافظا على عقيدته الصحيحة الراسخة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله والسلام عليه هذا مثال يوضح هذه الآية الكريمة. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر أمثلة أخرى نعم تعيدها قال منها ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء فإذا اشتبهت على من ظن به خلاف الحكمة وأن هدايته وإضلاله يكون جزافا لغير سبب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 انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم نعم هذا الان مثال يقول لو حصل لانسان اشتباه في هذه الايات العامه انه على كل شيء قدير وانه ما شاء كان يهدي من يشاء يضل من يشاء هذه المعاني العامه التي دل عليها القرآن لو حصل عند الإنسان اشتباه فيها يهدي من يشاء ويضل من يشاء هكذا جزافا يهدي من يشاء ويضل من يشاء إذا حصل عند الإنسان اشتباه في هذا الأمر هل هذا جزاف أو أن هذا الأمر وهذه نداية وهذا الإضلال عن حكمة وعدل إذا حصل للإنسان اشتباه في هذه الأمور العامة يذهب إلى أشياء تفصيلية في القرآن توضح له الأمر فإذا قرأت مضموما إلى ما سبق قول الله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وأيضا مثلها فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن لليسر هذا في باب الهداية وفي باب الإغلال إذا قرأت فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء هذا سبب فعلوه وايضا قول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فإذا يهدي من يشاء ويضل من يشاء هذه تبينها مثل هذه الآيات إذا أرجعتها إليها اتضح لك الأمر وأن هداية من هداه الله سبحانه وتعالى هو فضل وإنعام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 وما أجمل في بعض الآيات فسرت آيات أخرى وما لم يتوضح في موضع توضح في موضع آخر وما كان معروفا بين الناس وورد فيه القرآن أمرا أو نهيا كالصلاة والزكاة والزين والظلم ولم يفصله فليس مجملا لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون وأحالهم على ما كانوا به متلبسين فليس فيه إشكال بوجه والله أعلم يقول وإذا اشتبهت على الجبري يعني مثل قوله يهدي من يشاء يضل من يشاء إذا اشتبهت على الجبري والجبري هو الذي يقول إن الإنسان مجبور على فعل نفسه ويقول إن الإنسان كالورقه في مهب الريح ليس له مشيئة ولا اختيار فإذا اشتبهت هذه الآيات الجبري واستدل بها قال يهدي من يشاء يضل من يشاء وأن الإنسان مجبور على نفسه ليس له اختيار في هداية أو في ضلال وليس له مشيئة في هداية ولا ضلال فكيف يرد عليه تتلو عليه الآيات في القرآن الكريم التي تثبت المشيئه للأبد وتقول هذا الاشتباه الذي عندك الذي حصل لك هنا تزيله آيات أخرى مثل قوله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم ومثل الآيات الكثيرة التي فيها إضافة الأعمال إلى العباد صالحها وسيئها حسنها ورديئها إضافتها إلى العباد لأنهم فعلوها بمشيئتهم واختيارهم فبهذا يرد على الجبري ما قد يكون عنده من اشتباه حصل له بقراءة للآيات العامة يهدي من يشاء يضل من يشاء يتلى عليه الآيات التي توضح ذلك مثل قوله لمن شاء, منكم أن لمن شاء منكم أن يستقيم قال كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال إلى العباد حسنها وسيئها إذا اشتبهت على قدرية النفات إذا اشتبهت على القدرية النفات هذه الأعمال آآ آآ التي أضافها الله سبحانه وتعالى إلى العباد مثل الصلاة والصيام الإحسان البر أيضا الذنوب والمعاصي الفسق الشرك جاءت في القرآن فئات كثيره كثيرة مضافة إلى العباد إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية فهذه إضافتها إليهم إذا اشتبهت على القادرية النفاة والقدرية النفاة أي القائلين بنفي القدر وأن الأمور ليست بمشيئة الله فإذا اشتبه عليهم الأمر وقالوا إن الله أضاف هذه الأعمال للعباد وهذا دليل على أنهم الذين هم الخالقون لها وهذه عقيدة القدرية النفاة يقول العبد هو الخالق لفعل نفسه فبماذا يرد على هؤلاء ترد عليهم بالآيات العامة التي تثبت أن الله خالق كل شيء بما في ذلك أفعال العباد مثل قوله الله خالق كل شيء ومثل قوله والله خلقكم وما تعملون ومثل قوله الحمد لله رب العالمين ونظائرها من الآيات فإذا إذا حصل عند إنسان اشتباه في جانب يضم إلى ما حصل عنده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 نختم الكلام على هذه القاعدة بمزيد آخر من التوضيح للآية قوله سبحانه وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات ما المراد بالتشابه هنا ما المراد بالتشابه هنا هل المراد به التشابه من حيث المعنى أو التشابه من حيث الحقائق هل المراد بالتشابه التشابه من حيث المعنى أو التشابه من حيث الحقائق الآية تحتمل الأمرين الآية تحتمل الأمرين يحتمل أن يكون المراد بالتشابه أي من حيث الحقيقة والكن ويحتمل أن المراد بالتشابه أي من حيث المعنى فلا تحتمل هذا وتحتمل هذا بل إن كلا من الاحتمالين مراد بل إن كلا من الاحتمالين مرادا بالآية في قوله واخر متشابهات وعلى الاحتمال الأول أن المراد بالتشابه أي من حيث الحقيقة والكون في باب صفات الله وفي باب أوصاف الجنة وأوصاف الأمور التي تكون يوم القيامة هنا من حيث الحقيقة يكون تشابها مطلقا وليس تشابها نسبيا يكون تشابها مطلقا بمعنى أنه أمر مشتبه على جميع الناس لا أحد من الناس يعرفه تشابها مطلقا أي على جميع الناس ليس, من ليس أحد من الناس يعرف ذلك حقائق وكنه صفات الله تبارك وتعالى أيضا حقائق النعيم الذي في الجنة قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام فقال قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء أما الحقائق مختلفة فحقائق النعيم الذي في الجنة أمر مختلف عنب وعنب لكن حقيقة العنب الذي في الجنة الله أعلم بحقيقته وهكذا بقية النعيم فإذا كان المراد بالتشابه من حيث الحقيقة فالتشابه ما نوعه مطلق أي على الجميع وهنا يلزم الوقوف عند قوله و... وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله ينزم الوقوف هنا والتأويل أيضا له معنيان وكل من المعنيين راجع إلى المعنيين المرادين بقوله متشابهات لأن التأويل يراد به التفسير الذي وبيان المعنى ويراد بالتأويل معرفة الحقيقة والمآل فإذا كان المراد بالتشابه من حيث الحقيقة فهذا أمر لا يعلم تأويله إلا الله ويلزم الوقوف هنا منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله يجب أن يقف القارئ هنا على فهم أن المراد بالتشابه أي من حيث الحقيقة أما إذا كان المراد بالتشابه من حيث المعنى وهذا الاحتمال الثاني وهو وارد في الآية فإن الوصل جائز يجوز أن تصل وهي قراءة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أي والراسخون في العلم يعلمون تأويله وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما قال اللهم علمه التاويل اي التفسير علمه التاويل اي التفسير اذا قوله واخر متشابهات يحتمل ان يكون المراد بالتشابه اي من حيث الحقائق ويكون التشابه هنا مطلق لا يعلم تاويله الا الله سبحانه وتعالى ويحتمل ان يكون التشابه من حيث المعنى من حيث المعنى وهذا التشابه أمر نسبي يعني يشتبه على بعض الناس ولا يشتبه على الراسخين في العلم وهذا وعلى هذا الفهم يجوز الوصل بأن تقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أي أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله الشاهد ان هذه قاعدة نافعة في فهم كتاب الله عز وجل ومعرفة معانيه ويستفيد منها المسلم زيادة ايمانا بكتاب الله عز وجل وايضا يسلم من خلالها من شبهات المضلين وتلبيسات المبطلين حمان الله جميعا وقانا من تلبيس أهم أهل الضلال ومن علينا بلزوم التوحيد واتباع السنة وأعادنا من الشرك والبدعة ووفقنا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 ونسأله بمنه وكرمه أن يختم لنا شهرنا هذا بخير ختام وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار وأن يوفقنا لإحياء ما بقي من لياليه على الوجه الذي يرضيه عنا وأن يجعلنا ممن صامه إيمانا واحتسابا ومن قامه إيمانا واحتسابا وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وان يصلح لنا شأننا كله وأن يصلح لنا النية والذرية إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على رسول الله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق فنفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم